إنها لهو الوقف كل حق وما من إله وَإِنَّ اللَّهَ لهو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِنَّ, فإن اللَّهَ عَلِيمٌ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 اللَّهُ لَا نَعْبُدُ إِلَّا هُوَ وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذُ خَلِيلًا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبارة لست تروات و